ومانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدول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 ما قطعتم من ليلة أو تركتمها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسحين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولئ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل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 لَإِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَإِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَإِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُولُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ لَأَنتُمْ أَشَدُّوا رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد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 124. وذلك جزاء الظالمين 125. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر, ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون